Bismillahir Ida Sama samaau saqqat wa'dilat li Rabbihā wa huqqat wa idha فيها وتخلت muddat wa alqat mā fīhā li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 وانتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن نَرَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طبق فما لهم لا